أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكدون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين ذكارهون يجابلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مربحين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَنْ نَصُوْا إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ غَشِيْكُمْ عَسَامَةً مِنْهُ وَيُنَزِّرُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّرُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُضِبَّ عَنْكُمْ بِجِذْعَ الشَّيْطَانِ ويذهب عنكم بجز الشيطان وليغذف على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاطق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب ذلكم فَذُوقُوهُ وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمَنُوا إِذَا لقيتم الذين ففروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيسا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبر المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهر فيد الكافرين إن تستفتعوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعوذون عدو لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كترت وأن الله مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم غير الا اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استديبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يعول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إِذْ أَنْتُمْ قليل مستضعفون في الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم النَّاسُ فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون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 وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ تَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِدُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, لو نشاء لقلنا مثل هذا إِنْ هَذَا إِلَّا أساطير الْأَوَّلِينَ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اقتنا أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميس الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون كثنة ويكون الدين كله لِلَّهِ فَإِنْ انتهوا فَإِنَّ الله بما يعملون بصير وَإِنْ تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أَنَّمَا ما ونمتم من شيء فأن لِلَّهِ لله قمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرطب أسفل منكم ولو توعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمر كان مفروما ولكن يقضي الله أمر كان مفروما من هلك أم بينته ويحيى من حيى وإن الله سميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلكم وتنادعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفتولا وإلى الله ترجع الأمور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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطره ولئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم ترى تراءت الفئتان نتص على عقبيه وقال اني بريء منكم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 ولو ترا اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عَذَابَ الحريق ذلك بما قدمت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله ليس بظلام للعبيد كدع بما لفل والذين من قدرهم كفروا بآيات الله فاقدموا الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلتناهم بذنوبهم, فأهلتناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقبون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تقافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب القائلين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعبوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ذباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخبعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة مئتين وإن يكن مِنْكُمْ منكم ألف يغربوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم دولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكم فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم